الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمت وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا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 ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتي